لغايه عظيمه وحكمه نبيله تغافل عنها اليوم اناس كثيرون وتلهى عنها كثير من الناس تلكم الغايه العظيمه التي لاجلها انزلت الكتب وارسلت الرسل وصار الناس فريقين فريق في الجنه وفريق في السعير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 ليبلوكم أيكم أحسن عملا الإبتلاء الاختمار الذي وجدته لأجله في هذه الحياة الدنيا ليميز الله الخبيث من الطيب أَفَحَسَبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عبثا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ وَلِذَلِكَ كَانَتْ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ان قدر هذا الابتلاء العظيم ليميز الله الخبيث من الطيب والمحسن من المسيء والذين امنوا من الذين جترحوا السيئات كثير من الناس تغافل عن هذا الابتلاء وعن هذا الامتحان حتى اذا باغته الموت قال ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الابتلاء العظيم والاختبار العظيم الذي ينبغي لكل عبد ذكرا أو أنثى أن يتهيأ له وأن يستعد له وأن يكون حذيرا من أن يفتن في هذه الحياة يفتتن بزهرتها يفتتن بهذه الدنيا فتجعله غافلا والله عز وجل يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنها الفتنة العظيمة والاختبار العظيم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة باجر بالأعمال الصالحة فيتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا إنها الفتان التي لا تتقى إلا بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة والتي لا تتقى إلا بأن تتفقها في دين الله كي يميز لك الحق من الباطل والخير من الشر والهدى من الضلال والعلم من الجهل انها الفتن والاختمار الذي لا ينفك عنه العامل منذ أن يكلف ويبلغ سن التكليف إلى أن يواريه التراب ويموت هو في ابتلاء واختمار والأعداء متربصون به شياطين الإنس والجان قال الله عز وجل إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الشيطان الذي اقسم بعزه الله فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين انه يتربص بك ويكيد لك انه يجري منك مجرى الدم ويقذف فيك في قلبك الوساوس الخطرات الاماني ويفسح لك الامان البعيدة إنك ما زلت شاب ما زلت صغيرة الدنيا بين عينيك والأيام بين عينيك يفسح لك في الامال والأمر أقرب من ذلك مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبد الله بن عمر فقال يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إنها النصيحه الغالية والوصية النبوية أن تكون في الدنيا كأنك غريب الغريب الذي ينتظر أن يرجع إلى وطنه فهل يشيد العمائر والقصور هل يعمل لبقائه إنه سيرحل قريبا ويغادر إلى وطنه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل عابر السبيل الذي يسير إلى وطنه فالدنيا ليست وطنا لك الدنيا ليست وطنا لك ولا مستقرا لك عما قريب سترحل إلى وطنك جنة عدنين قد اعدها ربنا للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد غير بعيد ولذا وهما من ظن أن أمر الجنة والنار بعيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الموت أقرب لأحدكم من شراقنا عليه إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراقنا عليه وكذلك النار إذا مات الميت قامت قيامته قامت قيامته فالأمر قد يبغتك قد يفاجئك ولم تستعد له ولم تتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عبد الله هذه الدنيا خداع وغرور ما أن يقوم المرء وينتظر ما يأتيه مما يستقبله من أمر الدنيا إذ به قد يصبح فلا يمسي وقد يمسي فلا يصبح لقد فقه عبد الله بن عمر وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك نعم هذا هو الفيق هذا هو الفيق أن تكون متاهبا مستعدا للرحيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أكثر من ذكر هذه من الذات يعني الموت وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تفر لا يطيب لك ان يذكر الموت ينغص مجلسك ويكدر خاطرك وهو قادم قادم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ملاقيكم عبد الله لا تتغافل عن أمر قادم لا محاله ولا تتجاهل مصير عن تصائر إليه أيها المسلم أيها المسلم الموت كدر الدنيا نقصها كدرها لم تبقي لذي لبن لم يبقي الموت لذي لب فرحا بينما العبد زاهية فريحة إذباغته الموت وسأله ملائكة الموت سأله ملك الموت وعندها تستل روحه إنه الأمر الحتمي ينتزع ملك الموت روحه ويسأل في قبره يسأله الملكان عن ربه عن دينه عن الرسول الذي بعث أيها المسلم الأمر جد خطير الأمر جد خطير إذ الموت لا يأتي بمقدمات لا يأتي بمقدمات إذ قد يبغتك ويفاجئك بينما أنت ساهن غافل لاهن لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم أحدين إنك تبصر اليوم لقد أيقنت وعاينت الموت وعرفت أنك تصير إلى ربك فعليك أن لا يأخذك الأمان والغرور والغرور وأن لا تنخدع بزهرة الحياة الدنيا فما أقرب أن تتلاشى وما أقرب ان تزول هكذا حكم ربنا كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيا مسلم يا مسلم تيقظ يقظة تجعلك تترقب لقاء الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه يقضه تجعلك مقبلا على طاعة ربك تنتظر لقاءه يوم أن يوم أن تنزل بك الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا لا خوف لا حزن أنت استقمت لقد عملت للقاء ربك يوم أن انغمس أهل الشهوات في شهواتهم لقد أخذت بزمام قلبك لقد أخذت بزمام نفسك على طاعة ربك نعم صبرت فنلت خير الثواب نعم جاهزت والله لا يضيع أجر المحسنين نعم نعم إنك جاهدت في ذات الله وصبرت فالله أكرم نوالا أيها المسلم عليك أن تحذر من الغفلات وعليك أن تحذر من السهوات وعليك أن تتيقظ بأن لقاء الله قريب قد يكون قد يكون في ليلة لا صبحا إلا بلقاء الله وقد يكون في نهار لا يأتي ليله فعليك أن تكون يقظا عاملا مجاهدا متصبرا والله إذا علم منك أنك تنتظر لقاءه وتعمل للقاءه أعامك والذين جاهدوا فينا لم أهدي سبلنا وإن الله لمع المحسنين أيها المسلم أيها المسلم الاعرام الغفلة بلاء بلاء يوجب قسوة القلب فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ثم قسات قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة يا مسلم احذر أن يقسو القلب فلا موعظة تؤثر ولا نصيحة تزجر ولا كلام ربك يقع في قلبك موقعا ايها المسلم ان للذنوب اثارا وخيمه من اعظمها قسوه القلب قسوه القلب ان يصير كالحجر بل الحجر قد يلين فيا مسلم عليك ان تكون مقبلا ذاكرا مسبحا مصليا داعيا الى الخير امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر عليك ان تقوم قومه واحده من سبات الغفلات قال الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى احذر الإعراب عن بيوت الله عن طلب العلم عن الطاعات احذر أن تتخطفك شياطين الإنس والجان احذر الأمان فإنها غرور سأتوب الشهر القادم السنة القادمة بعد العمر بعد الحج وما يدريك أن الأكفان قد اعدت أن الأكفان قد وعدت وإن المغسلة قد اقترب موعده ما الذي يدريك من الذي أعطاك آماما بأنك ستدرك ما تنتظر بادر سابق بادر سابق كن صادقا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم كن عجلا وعجلت إليك ربي لطرده كن مسارعا مسارعا فإن العابد لا يدري ربما أهمل زمن التوبة فجاءه ما لم يكن بحسبان فجاءه ما لم يكن بحسبان الملوك الرؤساء الزعماء الأغنياء ماذا كانت لحظات الموت؟ ما لم يكن على عمل صالح وإيمان صادق إنها الحسرات إنها الحسرات التي لا تجده إنها الدموع التي لا تجده إنها تقطع القلب الذي لا يجده قد أمهلك أمهلك فسحلك، لك أعطى لك منحك لكنك جاهد مكابر معرض فعندها لا تجدي الحسرات ولا الآهات ولا البكاء ولا الدموع لا يجدي شيئا أيها المسلم كم قد مشيت في ركاب جنازة وكم قد قبرت حبيبا وكم قد فارقت من الأحباء ألست ستمشي معهم؟ وسترحل يوما ما وستوضع فيما وضع فيه من القبور المظلمة الموعشة لا تخادع لا تغالط هو الحق هو الحق ولذلك عليك أن تشحد الهمم وأن تطرح الكسل وأن تقوم قومة الصادقين توبة صادقة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة توبة صادقة تصرح فيها كل المعاصي والآفات وتقبل على رب الأرض والسماوات والله بر كريم إن الحسنات يذهبن السيئات والله يتوب على عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلمون إن الغفلة إذا خيمت على القلوب وإن المعاصي إذا أظلم بها القلب صار المعروف منكرا وصار المنكر معروفا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والأرض وأسود مرباذ كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فانظر انظر إلى آثار الذنوب والمعاصي يظلم القلب لا يبصر الهدى المعروف عنده منكر والمنكر عنده معروف لقد صارت المعاصي لقد صارت المعاصي عنده بقاع في هذه الحياة لا يطيق فراقها ولا الابتعاد عنها زال من قلبه قبح المعصية فعندها تنقلب الحياة إلى ظلمات بعضها فوق بعض شقاء عذاب خيبة آلام عار شنار ذل هوان وهكذا عقاب الله الحكم العادل الذي لا يظلم ربك شيئا عبد الله ماذا تريد وما الذي تؤمنه وإلى أي سبيل تسير هل سألت نفسك هل راجعت نفسك أين تريد أين وضعت قدميك في أي طريق نهايته مآله مصيره انظر يمينا تجد صرع كثيرين هلكوا بين عينيك سقطوا بين عينيك أحمق ذلك الذي يسير في أمر فيه هلكته إنه الحمق العظيم الحمق الكبير الحمق الذي يجعل العبد لا يميز أين يضع قدمه أيها المسلم إن رمت شهوة فاسأل أرباب الشهوات وإن رمت مالا من حرام فاسال الذين حصلوا الأموال المحرمة وإن رمت جاها ومنصبها فاسأل أصحاب الجاه والمناصب إنما السعيد هو التقي إنما السعيد هو التقيه ولست أرى السعادة جمع مال إنما السعيد هو التقيه عباد الله علينا جميعا أن نصدق في طلب الآخرة وأن نصدق في رضا ربنا وأن ناخذ بأسباب السلامة تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس اسال الله العظيم رب العرش العظيم لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى